كأني بلسان حال مولاتنا زيناء عليها السلام في ليل العاشر من المحرم ماذا تقول تقول طولي طولي يهلي العليان خل شوق نشبع من ولينا اد قول طولي يا هل لي انا علينا خلشوف نشبع من ولينا ونحكي وخلي يسمع حكينا خويا بل كان يريد نال المدينا ترى الجو غمض عمانا تهجم فريد هجم علينا اردو صل الحام الضعين Valla ardo salaa Allahu Alaihi Wasallam, Vrahina, Weyahi Yahya, Dahidah, Descendent. Valla Ardova, salaa وحض من تسكينا بيمينا اه هجابنا اه هجابنا واكتف بينا ما اه بعد موقف لزينب تذهب بين الجثث للحسين ماذا تقول لا يا تقول لي يحسين يا حسين اجيت اياك فاجد الراوي ومن الروحوم خويه ترا جفواي والله يا حسين جيتك فاجد خوي الراي ومن الرعوب تتراجف أعضائي وانت حيب وتعذار بممشاي اجيتوا علي عدايتوا مآي ينادون هاي وم الخدر هاي اختذ بيح الماء شرب ماي والله اختذ بيح الماء شرب ماي أداء الردود الحسيني علي الدراجي الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحماداوي تم التسجيل في استوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء